ليناردو بومفيم ليناردو بومفيم برازيلي برازيلي والبرازيليين تعرفون القصة مع مثلها الأماكن إذن ليناردو يلعبها نعم برازيلي نعم برازيلي نعم برازيلي أبا عن جد أبا عن جد هذا هو البرازيلي اللي تقدر تقول على شير. نعم يعويشير هاتها معاك من الشباك ووو. نعم العميد يرجع نعم العميد يظهر نعم العميد لخط الله ما اجمل ستة وثلاثين دقيقة. ما اجملها ما اروعها